Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilun min ar-rahmanir-rahim. Kitabun fussilat ayatun Qur'anan Arabiyyal liqaumin la وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي 119. فاستقيموا, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 110. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 أربع أيام في أربعة أيام سلام للسائنين، ثم استوى إلى السماء وهي تخالون، فقال لها ول الأرض إتيَّا طوعاً، فقال لها بين قائمين، فقد بهن سبع سماءات في يومين، وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صَاعِقَةِ عاد وثعود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأن فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداب صارون وأبصارون وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كن ثم تستغرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم فَزَيِّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَرِهِمْ مِنْ قَبَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 زان بِمَا كانوا بآياتنا يجحدون، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عيد ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذين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 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا 119. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عما ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شيء منهم مريد من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكنامها وما تحمل من أنثاء وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ عَنْهُمْ مَا كَابِرٌ وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فلأوس قنوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد حسته لا يقول إنها ذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئروجعت إلى ربي ولئروجعت إلى ربي إن لي عذبه للحسن الذين كفروا بما عمرو ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعنا على الإنسان أعرضناه بجانب وإذا مسه الشر فذود عائم عريض قل أرأيتم إن 119. كفرتم به من أضل ممن من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 111. ألا ربهم ألا إنه بكل شيء.